إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِثْمِ ثُمَّ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ نَكْتَسِبُ مِنَ الْإِثْمِ وَلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا افْتِرَاءٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءَ بأربعة شهداء فإذ لن يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمشكم فيما افضت فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالفتنه وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم إذ تلقونه بألشنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيرنا وهو عند الله عظيم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 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ وَاسِعُ الرَّحِيمِ